سورة التوبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم درءتم من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وعلن أنكم غير معجزين وعلن أنكم غير معجزين وأن الله خيرين واذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الاكبر يوم الحج الاكبر ان الله بني من المشركين ان الله بني من المشركين ورسوله فان تبتم فهو خير لكم وان توليتم فعلم انكم غير معجز الله وبشر الذين كفوا بعدا من اليم الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم دم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 وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَذِنْ لَّهُمْ أَمَنًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقام لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين كيف وان يظهر عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولذمه يرضونكم بافواههم وتاذا قلوبهم وتاذا قلوبهم واكثرهم فاسق 126. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا, فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون 127. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فَإِنْ تَنَبُّوْا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ يَهْدِيهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ إِنَّهُمْ لَا يُنَافِعُهُمْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَنُوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَحَمُودِ إِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ بَلِ اللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذ히ب غيظ قلوبهم ويتو ظل الله على من يشاء والله عليم حكيم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 111. فساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين 112. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله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 يُبَشِّرُهُم رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَرِضْوَانٌ هُوَ الْجَنَّاتُ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ تَأْخِذُونَ آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا إِنِ اسْتَحَبُّ الكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ وعشيرتكم وعشيرتكم واموال نقترفتموها وتجاره تخشون كسادا وَمَا سَأْنُكُنْ تَرْضُونَ مَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ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 فلا يقرب المسجد الحرام بعد عن هذا وان خفتم عيلتا فسوف يغنيكم الله من فضله فسوف يغنيكم الله من فضله انشاء ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يذينون ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون قَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُنْفَكُونَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا 129 أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا وَيَذُلُّ اللَّهُ إِلَى أَيِّتٍ مَنُورَهُ إِلَّا أَيِّتٍ مَنُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ مِنَ الْأَحْبَالِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا وَلَا يُصَدِّقُونَ هَٰ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَأَذْرُعُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ان عده الشهور عند الله 12 شهرا 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيه انفسكم وقاتلوا المشركين ك 119 كما يقاتلوا لكم كافة 110 واعلموا أن الله مع المتقين 111 إنما النسيء زيادة في الكفر 112 يضل به الذين كفروا يحلونه عاما 113 ويحرمونه عاما ليواطئوا, ليواطئوا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 119. من سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليم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 لا تحزن ان الله معنا فعنزل الله سكينه عليه واندهه بجنود واندهه بجنود لم ترونها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم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 ولو اراد الخروج لاعد له عده ولكن كرم الله بعثه فثبطه فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زاد الا خذا لن ولا اوضعوا خلالكم ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سمععون لهم والله عليم بالظالمين لقد بتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق حتى وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَبَانَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ اذِلِّنِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ إِذ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 لِرَسُولِهِ وَلا يأتُونَ الصَّلاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا 119. وتزهق أنفسهم وهم كافرون 110. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم, ولكنهم قوم يفرقون 111. لو يجدون ملجعا أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون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 قوله وقالوا وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون ان صَدَقَاتٌ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ, والغارمين وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبِالْسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ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 رَسُولَهُ كُنْتُمْ تَسْتَأْذِنُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ عَفْوًا طَائِفَةً مِنْكُمْ نُعَذِّبُ نُعَذِّبُ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ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 129. ولم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم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 اصحاب مدين واصحاب مدين والمؤتفقات اتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم ولاكن كانوا انفسهم يظلمون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 لَن نصدقن ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فاعرض بهم نفاطا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا بما لم يعلم ان الله يعلم سرهم ونجواهم وان الله علام الغيوب الذين يلمزون المطفعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون والذي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 يَشُدُّ حَرًّا لَمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَذْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى قَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ فَاسْتَأْذِنُوكَ ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا انكم رضيت بالقعود اول مره فقعودوا مع الخالفين ولا تصلي على احد منهم ما اتبدا ولا تقم على قبره 121. إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون 122. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا سورة ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله وجاهدوا مع رسوله استاذنك اول القول منهم وقالوا ذرنا نكم مع القاعدين رب بان يكونوا مع الخوارف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون 119. ولكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا من انقلت لا اجد قلت لا اجد من احملكم عليه تولوا واعنهم فولوا وعيونهم تفيض من الدمع حزنا حزنا الا يجدوا ما ينفقون اننا السديد على الذين يستاذنونك وهم اغنيا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 119. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم 110. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر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 تتبعهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم وأرضوا عن وأعد لهم جنات تجري تحتها الانهار على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يرجون ثم يردون الى عذاب العظيم واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا خلطوا عملا صالحا و اخر سيئا 119. أسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم 110. خذ من أولهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم 111. ألم يعلموا أن 119. وقبلوا التوبة عن عباده ويأخذوا الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم 110. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون 111. وستردون إلى عبادكم بالشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون واخرون مرجون لامر الله ان ما يعذبهم ان ما يعذبهم وان ما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا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 111. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين 112. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير خير بنيانه على شفى جرف انهار جرف انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين تَرَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ جَنَّةً يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يرثار ابراهيم لابيله الا عن موعده وعده اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرئ من ان ابراهيم الاواه حريم وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم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 تداهم في ساعه العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تابع عليهم انه بهم رؤف الرحيم وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى الارض بما رحبت وضاق عليهم انفسهم وظنوا الا ملجا من الله الا ملجا من وَمَن حَوْلَهُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مِنَ الْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِكَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا نَضَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 126. ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون 127. وما كان المؤمنون لينفعوا وَلْيُنذِرْ قَوْمَهُمْ وَلْيُنذِرْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ يا 124. فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون 125. وأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون الذين في قلوبهم مرض فزادتهم فزادتهم رجس الى جسدهم وماتوا وهم كافرون عزيز عليهما عنايتهم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإذا تولوا فقل حسبي الله